ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن دُونِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ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 ان ما يفكون اتخذوه احباهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ربا مريا وما امروا الا ليعبدوا اله ا واحدا لا اله الا هو ذُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ